هذا النجاح يكون سترع نحن اكتبه. ليه زوجة المصطعبة احرام تعطوني من المصطع في عدلات الهواء فقد خلنا عطوها على اكثر افرادات دون الى البات المصطع البداية. عوض المصطعبة المصطعبة باها مع تأخير الحرامين يعمل الله وليسينا نجات الله وضوحيك.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 لا ترى هذه المعلومات العقيده فهذا شيء ينسب له كثير ولكن ليس بضريد ان ينسب علي هذا او انه اعظم منه لئن نجد هذا الاختراع كان على من هو افضل مني واجل شانا في العلم والدين وليس قاربا لذلك وانا مقابل هذا التحمل واضطر وعدم المقابله بالمثل وارى ان نقال عند ان انتهاء الذور هو ان بين الانسان حق ويسلك الطريقه الايجابيه بمعنى انه لا يضاد احد بنقال وشق طريقه بيديه إن عقيدتنا من معيّة الله سبحانه وتعالى وفي رأيها نظرة هي ما كان عليه السلطة الثالث من وجود وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وإجراء نصوص الكتاب والجنة على حقيقته والذي قلنا في هذا الأمر هو أن معيّة الله عز وجل لخلق على حقيقته حق على حقيقته وما كنا جزءا في هذا الأمر لأن الذي قال ذلك من هو أقدم مننا في العلم والعبادة ومن هو إيمان وهو شيخ الثان بن تليل رحمه الله فإنه قال في كتاب التفوى الحموية إن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة وقال في العقيدة الواققية وما ذكر في كتاب الهدية من خوله معنا مطوله صوت العرض طبن على حقيقته ولكن عن الحنون الكالية. الحنون الكالية على لا ينبغي الاغراء على فنون ثالته اقول خاطئا هو ان طبن على حقيقته لاخذ للزيد ولا ينبغي الاغراء على فنون ثالته اقول خاطئ هو ضمن الجهليه وليس الجهليه كل لا كل ما لان تاخذ الجهليه ما يقوم بهذا القول وتمام الجهليه يقولون ريال بالله ان الله معنا في الارض وليس في الارض معنا في الارض وليس في الارض قاتل الله هذه هي الأمور الثالث ولكن اعلم ان الله سبحانه وتعالى فوق ارضا يعلموه ويسمعوه ويراه ويجبر اميرنا ويعلموا احواله وظاهره وظفرها وهو على عرش من كان كذلك فإنه لا يمتنح أن يكون على عرضه خطيطة وهو معنى حقيقة ويرانا ويسمعنا ويعلننا ويكلأنا وكل شيء وهو على عرضه وهو على عرضه إذن لا تنافية بين علومه وغير مع الجذر وهذا أمر معلوم حتى المعينة عند الناس الآن يقولون مثلا المرأة مع زوجها وهي في زيز وهو في النبي كالمعينة قطاع في كل مرمع لحذره طبيعي ان انا اخذ طلب عندنا اعطانه ورقه يقول فيها كاتب انه شائع في في, في ان طلبه ان بعض المجنفين يقولون ويجي الي يقول ان الله معنا بذاته. معنا بذاته. بالطلب. كتابة بالطلب. ما انا بذلك ما انا بذلك فكتب لها صاحب كتابه فقال دعنا نسمعها يوجد أن يوجد هذه الكتب وضغط على الفاهم وغير الفاهم فتبنى لهذا الصالح بأن أحد جدنا أن الله تعالى معنى أن الله تعالى معية حقيقية ذاتية وأن الله تعالى على أرضه خوف خلفه وأن من قال إن الله معنى بالأرض فإنه كافر من حوضان وكافر إن نقلب عن ذاته هكذا في ورقة واحدة إبناها هكذا أُسِد علينا سلمة ذاتية وطار فيها قول وكلام قبير من العام الماضي ثم ختبنا في مجلة الجعوى ومشرت عن الخرم العام الماضي وأرضينا سلمة ذاته لما رأينا أنها سورة الله في سورة الأولو فرأينا أن يجب أن يجب أن يجب العام هذا الفتر يجب علينا أن يجب العام هذا الفتر وان نثبت كل قول يمكن ان يختم منه معنى باطل فحدث من هذه الكلمه يرى ان حمايه هذه السياده العظيمه من ان يحميها المسلمون على غير اراضيهم وقلنا في هذا الاشجار انشر في الدجره دعوه ان الله معنا حقيقه وانه وعد على عاقب في اولنا نعيه ولا نقض الوقت وهنا اقول جار مكان ابراء الدين وحمايه الكل ان من اعتقد ان الله في الارض ولو كان يعتقد انه في اجتماعه فانه كافر وفارق مع الاجتماعه وانه يجب الاجتماعه ان تابه ويل قده ولا ديه لا اي وقت من اعتقده على الاخير وكيف يكون رب جل وعلا الذي تبق علومه اجتاب وصنة واجمع المسلمين والعقل والفطرة يكون في الارض خلش المستحيل واذا تنت الارض فكيف يكون هنا في المسجد وفي السبوء وفي الغيب وفي الغرب وفي الزاقر كم يقول الإله ألف إله الله أخبرنا ريولك فالآلهة ستشير ما أفاحد تتوّر واحد يعتبر ولا أحد منك لما يتوّر بل نهت أنا الآن في هذه المجاهة أخبركم بأننا ولله كنت منذ عرقنا العزم وإلى الآن وإلى الله يتفتنا ما بقيت أن عقيدتنا هي عقيدة أن يخدمنا وزنا فيماعية الله وغيره وأننا نظر إلى الله عز وجل من هذا القول الغافر وأننا نرى أن من نتب إلينا الجهود فإنه حريق أن يحفظ عليه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زعى أخار بالكفر أو قال أحمد الله رجل كذلك إلا أخار عليه الحاق أن الأخمم جاء بها بسرار وإلا ما هو حتى نأخذ هذا البحث لأنه شبه أن يكون عامة المسجنين على الطريقة في التفريجة لأجماء لا ذا سكاف لأن العامة لا يفعلون يدركون الحقيقة هذه الحقيقة فكون من القمع في الكطرة وعلى ما يكبونه من ظاهر السهل والسقين هذا هو القير الأول ولا أشب عدده أن يكون محاتفة للعلم أو مناورته أن تكون غير العامة فهذا لا أشب يدركون ولكن يدركون لان يتفق بكرمه الداخيه تحقيق او توكيد معنى الحقيقه المعنيه وما انما راضى معقل اذ انها من العام الماضي وتقبل نشر في جريده الجاد قد تقرؤون هذا الكلام كيف تحكيه؟ كيف تؤكد الحقيقه بالاداء أقول معا من أذكرت ذلك شقيدا لأقربي أبو جيك الثالب لأن أخترت كانوا يأخذون الحقيقة للجيك الثالب فكانوا يقولون إن الله اكتوا على العرش بلاده كان بلاده منه بلاده لا أكتران ولا أكتران لكن سبق أرسلنا جاريها وإن كان بعض الناس من أكتران سراء ولكنه من ذلك حبيث أنا أقول اكتوا على العرش بلاده قال بلاده اكتران منه سوى رجل لقول من يقول إنه اكتران وقالوا أيضاً بساطة حبيثة الثامن لتاب شخن للمجوم إنه ينجد للتموت بذاته بذاته يقول نريك بك معنى هذا الوصول موجوداً في الحديث لكن لتحقيق معنى المجوم نعم إذا أقضى رقائم لماذا لم نقرد تلك أمه معنا بذاته نقول لا يمكن أن يكون هذا لأنه كيف يقول لذلك والجهنية ستقف قولها وتقول إن الله بداهي في الأرض لو قاله الثالث لفهم معناه معناه أنه نارض الجهنية والآن ملايك يقول إنما أنا أشيره لأنني أقول إن الله سبحانه وتعالى على أرسي فوق القلقه وأنه يعلنه ويسمعه ويراه ويبصره ويتبتر شغوله وأن من لا نت ذلك ذهو مع القلق حقيقة وإنسان خوفه حقيقة وأقول لكم أيضا إني أبرأ إلى الله وأتبرأ من من قال إن الله معنا في الأرض وأعتقد عقيدة أجيل الله بها أنه كافر إنسان قد قلن له الحق فأعتبر على ضلاله أو ظالم إن كان جاهلاً لم يضي لهم وأنه من نقل ذلك أي أن الله في الأرض من نقل ذلك عن أحد من الثلاث فإنه كابت في قوله ونحن إلى الحمد ليسا فهذا أول ما بإسم النبي رحيب العقيدة لنا كل معنى هو الحمد لله كذل رسولنا أفضل فهي بين عزيز ما يمكن أن ترجع إليه فالنظرة صار فيها شيء من الفهم يسوء الفهم ولا عسول إن شاء الله يسوء فضل والإنسان لا يمكن أن يكون فهم وفجق على غيره أما الرسول وليار بالله إن الله لا يتأفضح هذا لا يكون فهم ولا يكون فهم وفجق على غيره هذا هو الإدارة على المسألة وأنا في الحقيقة آسف لكي مجال وأقول أقول لكم إنه ينبغي لكي أن لا يؤمن على أمر حتى يعرف نشائك المسألة ليس المسألة أن ينغز على المحليين فقط المسألة لها دروس المسألة هو كما يستفد من هذا الأمر وزين إلى أمور أعظم وأعظم لان يظهر ان المسلمين بنظر المتفوقين المتنورين هذا امر ما البطره لا في داخلنا في داخل المملكه بل في داخل ثقافات ولكل حق لا خلاف بيننا كلنا نؤمن بان الله هو الخالق وعلى عرشه وانه مع خلق جعله يعلمه لا مغمضا ويراه ويسمع وكلنا نؤمن بان من قال ان الله رب الارض انه كافر او راك وصار بالنقل عليه السلام واكثر من الطبيعي ساقنه تتناولها غايه لماذا هو اتباع معنى حقيقي معنى حقيقي لان بعض الناس يقومون ان تفسيرهم تجاه العلم تفسير لها بالمجاز نقولنا بالمجاز وليس هن على خريجه كبيره اليست من القدره لان هذا هذا خروج عن قصدنا كنا نقول لك تتكلم بالمجاز لان هذا المعنى مش مقترحه مقترحه الهم والسمع والقصر فهو حقيقة دمان انه يسمعنا ويرانا ويعلمنا ويجبر شوى الله وهو على عرش ما نغيب عنه؟ انا وجه عشر ايه طويل فيها قطع شنك؟ ممكن قطع شنك هم؟ هم؟ الهاتف الالباطين صلى الله عليه الصلاة والصلاة حتى ان يتلم اليها ولن يتلمهم حتى يوجد حسن وغايا ايه؟ ايه؟ المثال المعية يتلقف بما يأت أولا أن المعية من صفات الله تعالى التي أثبتها لنسوه بيك ثالث وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأجمع على المسلمون هذه واحدة ثانيا هذه المعية لا تقضي أن يقول الله تعالى في الأرض ان يكون من ثلاثه من الخلق لا تقر بذلك بل ولا ولا تجيد ذلك ايضا من هذا لان ضافع الاضافه الى نفسه فواجب ان تكون كفائل الصفات تليق بجلاله ولا تشبه عيه المحبوب المحبوب لا نقول لا تقر فقط ولا يمكن يفوم بل نقول يعني غاذرنا ان يكون لو دار الأرض. لأن الله أضاف المعية فإذا نفسه فهي معية خاصة به الذي يتجه وقد اكتب النسل للعروف فواجد أن يكون معنا وهو على عصف كل الوارف. ثالثا. هاري من معية فأكتب أن يكون الله تعالى آل مننا سامعا لأطوالنا تطيرا لأسالنا متكبرا لكبوننا لا يقع عليه شيء من نمونا سبحانه وتعالى. فليس خاصة بالعلم فقط فالكل ما أعطله فهي عامة في كل ما عمله بيه من العلم والسمع والبطر والتجديد والسلطان وغير ذلك مما تقضيه معية مساءه وتعالى إن كانت خاصة فإنها تقضي مع ذلك النصر والسعيش والأمر الضابع أن هذه المعية لا تنادي ما تبث من الله تعالى بداته فوق خلقه مزويا أراها فيه وذلك من وضوء الثلاثة الوضع الأول أن الله جمع كائن المعيّة والعزوء في آية واحد فقال كهاله وذلي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم مستوى على الأرض يعلن ما يريد في الأرض وما يأخذ منها وما يأخذ من السناء وما يأخذ فيها وهو معك أي يأخذ من المجد والله لماذا يأخذ من المرسي وعلم يأخذ يمكي أن الكتاب ربك لا يأخذ من عنده لا يمكن أن يتناقض عدده ولو كانوا منهم من لله لو وجدوا فيه احتراف كثيرا وإلا ظلمت أن في كتاب الله تناصرا فعلا أن ذلك إما من قلة عذلك أو من قصور فهمك أو من تقصيرك في تكبرك كلام ربك وإلا فلسى بي كلام ذلك على تناصر فإذا تم الله جمع بينهما كل ذلك على أنهم لا تناصر فيهنا ثانيا ثانيا الواجه الثاني لما تدير على إنشان الاجتماع الأول والسماعية أن النمعية والنقوة قد يجتمعان في الحق المسلوح ورش يقول ذا من الدينية يقول لنا ما دينا ندير والقمر معنا معانا القمر في السماء والزائر في الأرض يجمعون بهذا التأذير يجمعوننا بين أولوك الشيء وبعده أن الهزاء مع قوله مع عرض فإذا كان هذا منتن في حق الخالق فما ذلك في حق المخلوط جل وعلا الذي وضع الثلسيه الثموار والأرض والثموار والأرض الثلسي كحفة الأرض في ثلاث من الأرض وفضل العرض على الثلسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة فما ذلك في الخالق جل وعلا المحيط بكل جديد ثالثا لو قلت أن العلو والمعين لا يشمعان في حق المخلوق فإنهما في حق القالق الذي جمعه بالنزل ممكنان لأن القالق لا يقافل في المخلوق إلا وعلا ألم, ألم يتلقكم أن الله أكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكبر بأن الله يكون ومضيب على وطن المقلب يقول الله بجل وطن المقلب هل ينتم أحد الآن يعتبر أن الله يكون في المسجد الجامل؟ هذا المحل قد قال يقول جدا وهو القمر وهو فوق العرش بالله العظيم وهذا ليس يجب التحير على العليم. على اي على العيش الا العظيم سبحانه وتعالى بل حتى في حق المخلوق يمكن ان يكون عاليا وهو في الرصيد انت الان يا قاضي الشك ويه ويد الورق هذا كله علاج دي ولا لا وهي رصيد سنه ولا سنه الله جل وعلا فوق كل شيء عليه من هذه الحقيقه لا متقل عنها ابدا انه جل وعلا استوى على عرشه فوق جميع خلقه وان لا يوجد باي حال من الاحوال ان يوحي لنا ذلك او توهم انه كذلك واننا اعتقد ذلك فرضات بناء على ما نزل بالله لأنه ما قل الله فقط فقط فهو تجد بجماعة المسلمين وكتاب الله رحيمة رسوله وما يصبه العدل وفيره هذا فرص المقام في هذه المثلة لا أقولني من أجل التفاع المنسي لأني وللأ الأمر هذه عقيدة للغاية لكن أقوله خوفاً مثل يعتبر المسلمون في الله تعالى ما لا يريد من حقك فيريد أنما نقول الله أبداً أو إن أحد من أجلنا أو لما يكتلت يقول ذلك ما قال ذلك أبداً حتى اتحاق بالطهولة رحمه الله لما تقل عن هذه الفائلة ما يقول مجدى من روايهم قال حيث ما كنت فهو الأفضل إليه من حد الوريس ولكن على ذلك لا يريد أن يتحاق بالطهولة إن الله أضعه ولو كان ما أتكره بالعلم أتكره بالكرك لكن لا يريد أن الله أفضل قدره لأن نعلم علم اليبي إن الكثير من المرون على علم الله بذاته والثوائي على أفضل حالي مثل عرضي أفضلنا أن لا بل أفضل عرضي وأن تؤمن لأن الله حقا على قول الله عرضي آل على دمين الخلق بذاتي تذكر الأمر من الثماء إلى الأرض ثم يأتي إليه في يوم الثاني من الثاني من الثاني من الثلاث وأن كل من دع أو أفضل أن الله في الأرض فإنه غار من أفضل ونفى الله أن يتجدنا بميع من الثلاثات في الحياة تكونوا وبالأرض وأن يستعيدنا من مدلات البتنة وانا دعنا <تصفيق> ما ياتي من كلام شديد قال في المثل هذا بناء في بناء ووجود فيما ظننا ظننا ولا يكون في امر اذا يظهر ضياع حينها هذا وهذا حين لا اقوى ولا ضعف هذه مساله ينبغي ان يحقق في دنيا السائل وانما فقط في دار السائل ويقع الامر الى اهل الدين دون البلد قال في القران ان جاء احد من قومنا ممن تبع الحق اننا نؤمن تويل ربنا قال هل جاءنا احد من قومنا ممن تبع الحق انه صار في علاج السائل اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بطور اللهم يطهر القلوب وطهر القلب يا دين وهل الهداه من عند الله وقضاء من عند الله وذل حجراته هو الصبر حول هذه طبعا طيب هذا طيب يا دعوه يقول هل أحد من الثلفي ظل عن الخريف الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان بشر يحضر ويسير كما قال لنا ما, الله ما من أحد منا إلا قوله أخرى إلا بعد هذا القضاء فهم الثلفي أمه الله أجمعوا في الجملة كما يتعلق في عكس العقيدة على قول واحد ولكن قد يكونوا لبعضهم أدفوا لبعضهم شيء من الخطأ لأسباب مغروفة ومن لا أراد أن يعرف أسباب اختلافها بالعلم فاليقرأ كتاب الشيخ الإسلام المزيني رحمه الله رفت الملام عن الأهم في العالم مثال ذلك مثلا ذكر أن بعض الثلاث قال إن النار غير مغفلة غير مغفلة يعني يضرب المقارنه من ما اتفقنا وهذا القول وان كان قدريا عند بعض التلف الا انه القول ضعيف لانه في العقله ويلاحظه ان الله تعالى شرحت القران في في ثلاث ايات من القران في افاديه النار في افاديه الخروج من النار قال في سوره النساء لم يكن الله ليخذله من لا يغيرن قليلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال في صورة الأحساب خالدين فيها أبدا لا يجدون مليك ولا نصير وقال في صورة الجل وميات الله ورسوله فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا فقصرح الله تعالى في طريقه الآبا في النار في ثلاث آيات من القرآن فهذا الذي قال إن النار تقنى لا شك أن قوله مرتوح وإن كان قدوري عن بعض السلام وأن صواب ما كان عليه عامة السلام من أن النار مؤكدة والمهل أن يترك قد اختروا الواحد منهم فغيرهم وقد يطيرهم لكن المرفع في ذلك كذاب إذار الله صلى الله عليه وسلم كما قال له عنه وجل فإن دنا ذاكوا بشيء فرضوه إلى الله ورسول إن كنتم جثمون بالله وإلى ملاه ذلك خير واحد دائما سجرة في <تصفيق> قدسة النار مرد يا بيتي في النعيم الذي يغمرني ويغمرني ويغمرني ويغمرني كان جدول القلوب لطيفا صار مقلب للظروف والظلام كلمه الاظلام ما اعرف لكن يصرف الظروف كما يشاء في تغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في هذا اليدان بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلب كيف شاء قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من يصدق القلوب صدق قلوبنا على قائل والمعنى ان الله عز الله وعلا هو الذي بيده الأمور بيده الخير وبيده المنجد وهو الذي سبحانه وتعالى يشاء فهو ظل من يشاء لكن الهدارة تغيرها من, من أحوال عدد لها أسباب والله سبحانه وتعالى مشيئته مقرونه بالذبذبه فمن وجد لين واصاب الهدايه هداه الله كما قال الله عز وجل الذين هداوا ذاهبون هدن وادام تقوا ومن وجد ثم الذلاله ادى الله كما قال الله تعالى فلما ذاهوا عذابه أزاغ الله تبارك وجل كما قال الله تعالى اذا ما تقود قلوبهم لا يئون قلوبهم ايذا ما لقائهم هذه المساله الشائكه اذا ساق قال قول محمد الذي ادرا نقول ان الذي الذي يضرب يقول والله رسول لكنه قد بين لك الحق ووضح لك ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه من من احد الا فتد مقعده من الجنه او النار يا الله ندعو قال يا ربنا اكفنا دع الامر ونستكن قال لا اعملوا وكل ميزر لما خلق لك فعند الآن أنامت الكتابة الصينة وأرواح المسلمين ولا أحد يمنعكم اعمل وأقبل إلى ربك في إقلاق وتجد الحق والخير والإداية والإشراء والتوفيق يا ذي المسند أحمد يا ذي المسند أحمد وفي شرقنا عالي الأثار بحاول أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أمل أن يكون مواطن الغابة اليوم الأول دعوة رفض الجرس ثم دعوة عليه المساء أي أوداء محرما كما كان ثماني أفوال أهل العلم في هذا الحديث وما الراجع منها فعلى ذلك أقول رفضان اتحفى بعض رفضان اجماع العلماء على أخلافنا ذل عنه ياباكريس وانما قال طرفه قوله لصاد حتى صارت الشمس وقد حلل الحل الاول فانه لا احداء من اليمن وقد حكى ذلك الطبري في كتابه الجامع للمطالب على ان العلماء اجمعوا على ان من خلق عليه الشمس يوم عيد ولا من مفاوضه اقامه فانه يبقى على حله ولا يجب عليه ان يهون مكبدا وهذا الحديث في إسنابه محمد بن إسحاق وهو قد صرح بالسحديد لكن محمد بن إسحاق كما تعلمون فالسلت آل العلم في حاله وأطر الأخوات بيها أن حديثه من الله الحسن من ذلك حديث الحسن ومعلوم أن هناك صفحيحين من حديث عائشة أنها قارت كل مفجم النبية الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحلم ومحلم له قبل أن يتوفر بالبيت فأكثت الإحرام قبل أن يقوط في البيت وإذا ثبث الإحلال فإنه بإجماع المسلمين لا يكون يتم محلما إلا بتسجيل نصف إلا بتسجيل نصف وهذا الذي لم يقف إلى الآن في نصفه الأول فلا يجب عليه أن يعود محلما والذي مرى أنه لا عمل بهذا الحبيب وأن ما قال الله العلم الذي تفجأ إجماعه هو الحق وقد ذكر لبعض الناس ان الشيخة العزيز المداد اتبقى بالله وعلى الحديث الشارع والشارع كما هو معروف لا يعملوا به ولا يقابلوا, ولا يقابلوا فيه الحديث الطحيح فالطحيح ما عليه هو أنه لا يؤلمه لنا لا فيما في وقتنا هذا لأن وقتنا هذا قد يحب بعض الناس ان يتوسى في البيت في يوم العيش وكون ذلك في الفجر ان احنا يكون داخله بتوافق تاخيرا غير اختياري بل تاخيره ضروري واذا كان كذلك فكيف نتهمه بانه مقصرا هذا القول قاله ابان واضح والله ان يستر بحفظ دائم عليه فهل ولد امام هذا الحديث ورد لكن قاد عبد العلم الحبيث طاحت عنه وقال إنه لا تفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفحه فإنه يشكب عليه أن الغذل أو أن هذا الدعاء فيه ترسل إلى الله عز وجل بحق الثائرين لكنه في الحقيقة لا إشكال فيه لأن حق الثائرين على الله هو إجابته وإجابة الثائرين يمتع لله والتقرب الى الله تعالى بفعل هجاء انتبهت للسنه كما قال الله واثنى قال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم فان كما صحيح ان اثابنا رزق التشبيك وانما للتعليم كما ان تمام الصلاه على من صلى محمد فمن علم القراء فادعوني الله فعله وحق السائلين وواجابتهم من فعل الله عز وجل ويكون هذا سريع الصح من بعد التوصل إلى الله تعالى بفعله والتوصل إلى الله تعالى بفعله أمر جاهل وهنا سوق القليل وهو أن يقول إن نلزاك بقوله كما قلت ليه أن هذا التعليل وليس بالتشبيل فإذا قال قائل من هالوردة في القرآن عن تستنى قرية العرف في المسافة للتعليل قلنا نعم في قوله تعالى ويذكروه كما هدى يعني اذكروه بأنه هذا يكون حفاظ للتعليم وحين أن يكون قول صمات الله من ذات التعليم وبهذا القول يندفع, يندفع عما الإشكال الوارد في هذه ال... ال... الدلة وهو أن يقرأ أهل العين من يتبقى الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم يتبقى الثلاثة على أهل الإشكال الوارد وعادة أن يتبقونها المستعيدين مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من منتبق الله وأجاب على ذلك بأجنبه ولكن من يراهم انه كان من التعليم انطبع هذا الكلام في ابنه نصر الله لا اله الا الله وراكاته الفقه عندنا لا يجادل ان اسماء الله تعالى ما سمى به هو نفسه نتكلم على اسم يجب القدير العليم القدوس واما تفاخرك وما وقفت فيه نستر يجب واليد والعين وخيارة الستوى على عارف لأن ما لا رأى صلاة مستوى ورد الله فضعه فوصد من السجار وخيارة المجولة في السماء الدنيا صدى من السجار وخيارة أخانهم مثل إن ذات ربي كلا شديد ونحن فضعنا السجار وعلم أن دات السجار ألفا من ذا بالأثناء ولذلك لأن كل اسم ومتلم في السجار وليس كل السجار المتلمة لسجار ذلك الزمان الفتى من دار اسماء وكمهم بسط السيف القائم نرجو مشروعيه وتقرر حتى قول الصراخ لا تستانه حتى ما نجمع ان بسرقه بسرقه. بسرقه. من تلقى هذه الاله على جسم من بامرها فتلتقطه بسرعه بسرعه من غير ان يسمى لهذا المسول هندسه او تخطيط لهذه الصوره اذا ما اخذنا مثال ولكن هناك من يقول تصورها الله عز وجل فلا اذكر التفسير ان القدره تدير من صور الشيء بلا ما لا صفه بالعالم كما قال الله تعالى والذي فلق الصخر ليتدبروا رحمه وكرمه وقال الورى باحسن صوره وهذا مثبت من جوره صورها غيره والله عز وجل ونظر ذلك أنني لن كتفي إلى شخص رسالة كتاب فقالني أنا ثم أطلع من الآلة المكورة وقرب فكورة فإن رسم هذه الكتابة من فعل من قلبة الآلة ولي مجعي أنا الجواب ومن فعل أنا أنا الذي رسمها بالكتاب فكرانك الذي رسم هذه الكتابة وز... الوجب فكورة الوجب فكورة الذي فضرها والله عزيز ان انا ارتفطت على الحقورة و ارتفطتها في هذه الضفافة لكن يبقى علينا لماذا ترونها للحقورة اذا كان من اجل الذكرى و اجل بعضنا فان دارت حرامة لان اجتماع القرى محرم حتى لو انك تبينك و انك تبينك و انك تبينك و انك تبينك و انك تبينك ينحرمه الى احلاقه لكن اذا كان حاجة كإسلاف ستية فهذا لا تبينك لهذا هناك قد شدد المحذرات من امر اشتهر بين الناس مع اهل الحديث وهو ان هم بجايز الرش وللهذا يعطى الدور ذا الدور والذي قام عليه المنصف ذو الدرات وطور ويرقمها حليه او يشار هذا المثل او ربما يقتله ولي ذلك انها حله المثل وتوقت الصوره هذا حقا نادر كيف ان الانسان يتطبيق ينستطيع ان يتطور قصورة وقصورة الدولة وقصورة على عباد الله في كل مكان هذا ما يحدث انها يحدث لأي دول فليس كيف اجل السرع ان انا وديد الدول مع دوزة الجارة والمسائل بسرعات المدينة خطير جدا حتى على دولة أجل الدولة قد يرى الانسان اجرها بالدول المتاما وعجم المدودة اجم الوزر وعجمها جتنا وحنا يريد يعذ عن قائده ولا يرضيه فانه من اجل ذات لهذه الفؤاده وهم مستمره اليها والمستوه اليها فاذا راى من انس ان جاء منه ادم منها طاق من ثغره جعل السيد وقع وقد ذكر بعض الناس ان رجلا توهى الا امريه وانه صار في قلبه صراحه في لزوجته حين في نظر الى من ادم منها من المثل وانما منع عليه ان يصار يوم كلّا وقتلّقها ما يحقق حلق شعر العالم ما يحقق حلق شعر العالم حلق شعر العالم الدنيا هذا هو من الفترة وقد أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفترة التي جعلوها أخوص العالم الدنيا فهو سنة الرجال والميلة وحق الشارج أيضا كلّا زعم دعوة للعلم أنه فرق في الشارج وأنه لا يجب إذاره قويا وأن الأب فإنه يجب نفسا ذلك لأن النفس يوعظ إذن له فكان أولى حتى تبعث الأبوث وفي الأخير رجلان وفي الشارج أنه يقف الإنسان أطرافه الذي على الشفاق وأما تكتره هو يقف مثلا في ايه لا لها لا. لك لك تقصد اما حلقه فلا يمتغل التون ذكرى عن نارك اما اللهم طال يمتغل ويؤدد من خلق من خلق سريقا فاذا دموا الى نارك حلق الشارك وحلق اللحية صار بالماغ من ضعواه وضعوا ما خطوا بطاعة الوالدين اذا كانوا ينبعون كبساء بطاعة او شيء انساء انساء على الطاعة إذا أمرك الوالدان بترك ضاعه وان كانت هذه ساعه واجبة جاءت وجب كأن ملغا اصلا هنا وراد جان في اهم ما في ذلك كما قال لك لا تخل من على الجماعه او قال لك لا تقرا العود الذي يجب عليه تعلمه فان بعد ما في هذا الحال غير واجبه بل ولا جاهزه ايضا لأنه لا قاعد المفروض دماغ وفقا أمنه يعني نوافع عن أمر مستحق وليس دواب فهذا من يمتار. يمتار. حل نظر سنال من كان ضغيله أن ينظر ويرجح فيه المصالح يركح فيه المصالح هل يطيع ورده أو يأتي بهذه المستحق ولكن الموجود لا يجب فإنه لا جيد وقاعد الوالدين إلا فيما فيهما كلهما وليس عليك درهم به وليس عليك درهم به أنه جدد حق في حياته وأن يقول مثلا لا فتأ غالي له لا ترؤ مع الجماع هؤلاء لا, لا تقع العلم وما سواله هذا كلها محق والرحب ويجب على الغالث أن يكون محيما على جذي ولده وأن يوافق ولده إلا فيما فيه دورا يجينه أود اليمين هل يستحيل في الصورة في رجلة الصورة للتهاب عن رجلة الخارس الخارس قال واداد فهم الانسان راه الحديث ان العله هي مذاهب الخلقاء سجلنا اعارضا ان المطورين الذين يلهون بالخلقاء لان هذا تصور يريد ان يكون اكثر من ذلك يقول الاطروحه وجهه نظر العلماء وان يتيقنا ان هذا منظور هذا ايضا كما قال في الحديث فعقول ما يقول من علّة هو أنه يحشى أن تؤذر من يولي الله وأن هذا العلّة قد جُبَدت الآن وغير حضر وليست العلّة أنها وكيلة إلى أن تُعذر لأنه مصور الناس لا يمكن أن نُعذر بأي حال من الأقوال إن من علّة المضاهرة هي الثامن النصار إذا قار المصور أنا لا أريد المضاهرة لكن المضاهات المتحفظة فما جانت ميلة فلا عبرك بحراتك أنزل الآن في محطط هذا الجسم ففي إجازة الضعيف أو الضعيف أو الضعيف أو الضعيف أو الضعيف أو الضعيف ما لذلك إجازة ويكون لك إجازة جميل كان كما قال الله أبو الله قبل الإجازة صلى الله عليه وسلم أن الإجازة للتذكير لا شيء قد وهذا في سماح الدين ولكن لا قام بالتأكدير وراء الله فهذا قام بالتأكدير أولاً الإنزال التأكدير ما في الشيء لسعلى بيها فإن الإنسان لا تكتر أنه الجامع من لا يحل إلى الإماره فإن لا يحرم عنه لا يجب وإلا نزال التأكدير لأن هذا يؤدي إلى ذأل القلب بهذا المتكتير الحديث الى المستقبل العظيم نعم اذا فكر من الجامع تفكير مطلق وهذا لا شيء اكيد نعم الاولى الاعراف أن, ان هذا لانه يشبه ان يغوص الى الحاله الجامعه التي ذكرها الفائي وهو انهم قد يكونوا بقوه التفكير يعدوا بذكره محضا ويوجد وحينهم يقول جالبن انني اخذ في النوم وراغم المعده الصبيه بهذا المرض فعلى سرية محرم فأن الله لا يقول والذين هم لفروجين حافظون إلا على أذوابهم قول وملك الإيمانهم فإنهم غير ما نوليهم فمن اتبع وراء ذلك فأولئك هؤلاء عادون وراء ذلك المفور من الجوجاء ومن الجميل وأولئك هؤلاء عادون ولعادي المحفظ الظالم وأيضا النبي والي أتبع يقول يا معترى الصباح من الثبا عميك المفاعة فبل يتبع فانه عقل الفطر واعلم من الفطر ومن لم ينقض فعله فتن فانه له وجه ما راى ايما ايطر على المكلف ان يسير او ان يستعمل الاداه الذيه هي نفس لا ان سلم عليها اكثر وعاينت بها اي يجب ذلك فهذا اكثر وافضل على المكلف لو كان هذا مما تجدوا الشريعة ما أدل عنه النبي وعلى رفضه لأنه عامل شريعة نفسه وهذا مما يدل على أنه محرم إذ لو كان جائزا حتى الرفضة تحول أمته حتى يكتريه من هرسة والذي تشبه عليه فدل ماذا على أن محارة من ذلك من يجرى الزوجة والملوكة محارة من ذلك فنقل هذا أفضل ونفضل تقطار رجل الله تعالى وأن يفترخوا الذين لا يجروا نجاحاً حتى يغني من الله المخضرين وهذا وعد من الله الجرس وعد من الله تعالى لا يفعل ثم إنه جاء حقر الإنسان للأمر ووجدت من المسكة سعباً ومزفة وعنةً ولم تفضل عن تفضل ولم تفضل عن تفضل فإن كانت إذا أكتبت بهذا الشيء أن تتلقى عنه في القموة إلى بملائك واختبارك بالتمسي ومعلكة حول مراجع عن حتار حول عصد ذلك من منه عمل وانك الله أخيره يجنيه على ذلك وإنه وقته وإذا كان قائما من هذا يعني وعليه وكان قائما وفكر وعنده يعني لن يطرون ليس عليه شيء بمعنى أنه ذلك ونسيه إلاه أما محافظ له محاولة يعني يجب لأن قول الهدف يعلم السلطة من السفاة وقرأوا هذا اليوم الميء السباة أنا أشارك للسفاة تعاليون وأنا لأتنا بطاعة لا أكواني يساعدني للذهاب معهم وأنا لأتنا بطاعة دون علمه دون علم الزهدات معهم فأنا يدون أن أتنا بطاعة دون علمي ودون معطاقته <تصفيق> نعم ولا دون القانون حدا بدون عيب ودون وقفه ما دام لازم تسرع وتشعر بان متابعه ايام جياع حق اليه حق فانه لا راد عليه ان جرى بدون عين انه اذا منع فهذا قد منعه من كامل دينه هو المذح والراقي انه صحيح وان الوالد لازم ان نحاول تمن في شيء يريده لغيمه قلب النفس لأن ذلك ليس معه إذا ينفع بمضح بين فئي ولكي ماذا تقوم بمضح حوالي ماذا تقوم بمضح حوالي وضع حوالي وإذا كان ورجح تقوم بمضح وإنه يفقر ينفع حاجة في ورج يارك لا تقوم بشراء لا تقوم بشراء والمئة لنقضى البتاءة وإنه لأنه يبالك لدي فالبير اللفطات انتظر من اللفط منه فحدهما المليلة المشكلين نقل بباعة فهذا جائزه في اثناء المشكلين كما حتى وسيء بطول الدنيا في الوزاة لأن مثلا انا مكتب سيارة اقلتها فذهبت الى فاحب المعرف فالصائفة منه الى ادل سواء كان عجل مقصطاً كل شهر كدا أو كان عجل أبوه المغفر الواحدة بعد سنة رسولتين هذا لا دع حديثه بالعجل وقد قال عليه السلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يأله الذين آمنوا إلى تجاوينهم بجاوين من أشخاص لعجل المثنى وقال على عجل المثنى وفي أجل المثنى صلى الله عليه وسلم قبل النبي عليه السلام والنبيه ومن استجونة التماع التنب والتنف والتنفين فقال من أكثر بي شيء في المسجد بي شيء المعنون انترى المعنون ونفس المعنون إلى أدعى المعنون ومهما الثلاث الثلاث أن المسجد يزدع الحروف جلوال يربيه السلع عباد المسجد يعني آسل إلى الله وآب وآبون دع على المسجد مئة كيل من التمر لأن كتك أشهر في الناس بيات تتجموا ملك الامر هذا هو السليم وهو معروف بعض المجالات والسلام لأن الزلاق يأخذ الزراع ملاحول إلى الآجة ويمكن يمتدر لأنها تتجميه تتجميه السلعة بثلاث تأجير هذا هو قسم لا تأجير القسم الثامن من الليلة التأجير والتأجير أن يقول مصري ليس تتجميه السلعة يريد الزراعة يريد الزراعة يذهب إلى الزراعة وهو بيع على هذه الثيارة التي تشاوى عشرها الآن اثنى عشر ألفا إلى الثلاث على جميع الثيارة الريبية يفضل زمنه هذا المنطقة تسمى عند آن العلم التورق التورق بردار شيخ زمن جنيه راما حرم لهمها لابد المسيط قالت خارج المقيم عنه يلم و صعيد وكان شيخنا يعني في الجمديه كان يعني يسال الارامره ويقول لهم حرام ويقول لهم هيدا وبعضها هاي ما جاءت تبعت لكن هذه لقد تورث الصوره القدبه انما ان هناك اليوم بيجي مثل شاب نظره مثل شيء زي اياليه ثنيه ويذهب للأسف يكتبناه على الناس الجعس أو الناس رفيس الجعسر ويذهبون إلى قبل معروف القيار ودعها المسجين ومسجينه على تلمرض فهذه المحفلة تلك الشيخ أسلم لك هون مثله وقال إنها حرام جلالي وكناها الفيلة السلاسية مع المحفظ والطولة تلواج من المرض يصدق الله عز وجل في بول الأسواة لأن هذا نفت بياته وعن الشعاطي الحرام قضيه جديد فمن هنا ما تقول عن موارف مثل الوارف الوارف قدمه الحرام وهو معين والوارف قدمه الحرام الشعاطي وعن الشعاطي الحرام نعم كيف ترابين هذا ؟ مجرد النجال من مجرد آخر أنت ريالة العوضي ومدار الأرض الزنوار قدرها عائلت الزيناعة وقلت ثمانية جناعة معظم أن الأرض لأيك فشار الإنسان العظام وثمانية جناعة ومسكت ثمانية جناعة إلا بأسلاء أخر الإنسان عام دوني اليوم من غير مسم النقضي الآخر إذا أخر الإنسان من دوني لو من النقضي الآخر فلا اتركوه لان هذا الغضب يتطلبني يتطلب ذلك طويله لا اراد ان ياخذ مني جناني شويه هذا ليس سهلا لكن الذي عليه قدر زاما اشتق ثقل قال للنبي محمد ان ساله قال يا رسول الله كل ما نبيع الكذب باقتراح ننهد عنه السلامين وان ابي رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دان تعقدها في ذي يوم ما لم تتفرق ولن املك فصدقني ولا تكون طرفي الصف الاول تكون في ذي يوم الصف الثاني الذي ارتقى قبل الموت ويجعل من بناه الجيل في اوقات احداثيان و فلنها من المثلوس قم يتدفعه على داخل الدائم كما كان العيو السجيس الذي يتحصل عليه رجب الزوار في حاجة المتمسع بالعمر وقام بالصوار وقام بالصوار وقام بالصوار وقام بالصوار هل عليه السجيس قام بالصوار وأن يفتح له أي أخير ويقوم بأنه لذي هو أفين هذا هو أعلى الجحول؟ أعلى أعلى الجحول؟ أن يؤذروا أن يعتبروا ويؤذروا عن والدين المطلوبين المسلم يدوح الهمة ويسأى ويقصد ويقوم للحج ويقصد ويقوم للحج ولا يقع فهل هذا الزائد؟ نقول هذا التجاه ويجب أن يبقى جاهل آخر للحج كما كان الهمة لذلك في دراسه حديث عاصم بن عبد الله بن محمد وقد لهم منقال ان الذين لم يثبت لهم دعوه دون مقاومه او طاعه فغضاض ولا فثم ثم الىنا امركم ان المتنفر يتحل من الطه النكامل ويحل الى حد يقام جديد فبين المسكين في حل المتان فلا يمكن أن يستدأ لرؤمن في أحد منها عن رؤمنها وعما قريبنا قريب أريف جاء الله عنه الذي رواه مسلم لن ندف المبيل صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه بل مجموعة ومرة إلا فواهم واحدا فواهم الأول فإن هذا سليل يرارج العورمي وأصحابه الذين فقروا على أصحابهم مع المبيل صلى الله عليه وسلم انما قارن النبي على قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لا يقارن في قول الاول من المعذنه لانه قارن والمذ اذا كان مع العمره يعني هذا ياخذ الاول اذا مع ان سعيدا بهذا المقام نكرم في جلال القدر وسائر المظار او وقت اذا كانت ايام البيض ورمضان بين بجال بي أجانب كما يمر نحفظ بجال أجانب وزائل فيها مصرار أو وقت بجال بي أجانب بين نساء ومرأة بين بجال بي أجانب كما يمر الأرامات الخضر في هذا المسرح خطير جدا الورد جد المصارى إلى جديد العرب خطير ونقوم <تصفيق> <تصفيق> في حمي قال فيه النبي عليه الصلاة اخرج المشركين من جزيرة العرب قال ذلك يا غضينا والممه والله يحبك وقال لو اخرجن من اليهود ومنطار من جزيرة العرب جرى فتعة الله محمد فقاموا ذلك وقال اخرج اليهود ومنطار من جزيرة العرب حيث مع هذا الحديث قالها وهو رحيم يقول إن صرر عنه إلى تجهز عارف إن جمعناه هذا صديق لعمله لا يتناسبه ثم أدعى من ذلك أن ندعى للقراط ودن أمار وقرار نفسه بين أخلائنا وبلادنا الطرار طبع المعروف حدث على العقيدة وحدث على العمال الطبق عن كون الصديق لا يميت إذا رأى أنه إنه وأباه إلى أفضح إذا كان يسلم قاما ووضع وقاما ورأى هذا القادم من قل وليس وضع هذا كان يسرى جميعه إذا من ذلك المدين كان إذن يرى قاما وقاما أو طهر أو من قل ورسر الذي أرى أنه يجب عن المرض أن لا يستطيع هذا أولا وأن يدعى السرط فإنه السرط السلال نعم يقول الأذان في داخل لا بأس أن يجبها بشروط أن تكون مسئلة وأن لا تكون سبباً للفكمة وزمالنا أو شبابها وأن يكون معه محرمها وأن يكون وغزة العباة في أن يكون مكتاجاً لذلك ينتهيض عن ما تحتاجها قد تكون عندهم رحمة إلى القيام بعمل البيت وعمل أعواجها ويقتردها فإذا تبني غير سابرة معه محرمها فهذا لا بأكد في كل نراء وأن نهر ذلك فإن يمكان فيها على خبر أن لا تروني زوجة للنساء في المرأة في جرنبتنا إذا كنت وحشها للسجارة فهذا الآن حتى له المسجد حتى له ليسان أخار لا يجب أن يذهب لزوجته وحشه للسوق السجارة لأن السجارة تقوم وعن من قاتل المسجد لأن السجارة مخشوق وعنك جمجل الناس هذا قدر صحيح لأنك عنك الآن أنت وهي في بيت ما أجمع أنك أحضر في الناس ولا أجمع أنك أحضر نظر وحيثك إليه وكلاب <تصفيق> فزير وكل من أمر وبلاء وفتن الوقاء كله يالحا لا أجمع شفر نظرة من دون نظر الضائران أولينا لابن نظر لابن نظر محرر سواء جبتار أحاوك أيضا لما دردت تحت الحمد من هلهم يعجبك الله عنهما قالت نوح النبي صلى الله عليه وسلم يحب في يحمره لا تتاكر وقت منه إلا ما أرمه فقال ما يجب انتقال يا رسول الله منافق الغرب قاسية وإن تدرك في عددك للإذاقه قالت تتسمع بعضه لم يسمى النبي عليه الصلاة والسلام هل هي كبيرا أو كريب هل هي كبيرا أو كريب هل هي آمرا أو هي كريب والنحلة اوكنا نحلة فندرك على ان الشق معا في كل حال في دول الصور قلنا ان باء الذي لا تجوز في تلك السياره ويعبر في التجاره مقول قول ما هو الصحيح ولذلك الانافيه اولا يقول من راضي يسير المركبه الى المطار وذلك لغا ان اخرج المطار فلا مسوره بدري نقوم اذا سياره الى المطار ارغب ان الداره تكون في الوقت المحدد اجيب لا لا, لا. ربما فيني على سبب في حادث في الدوار او فيا اذا المرحله فائت يمكن ان يلعب بها اي واحد وانا قاموا بالتائرة في وقصة ومي أدت هل تدمن أن تقلت إلى المطار كنت من وفيدها قرية أمي أو يبليه تتبقى إلى المطار الذي قامت منه تدفع مرحب جائع سيئ فاللجل إنها اجتمرت بالتائرة ووطرت إلى المطار هل يدمن أن تنزل في المطار نحن ما يدمن روحا ان الغارت تنزل لكن ظلمه قد يصيدها عقل قد لا تنزل شقراء قد لا يكون هناك قد يكون هناك مانعين عن النجول فترجع المدر. الى المدر الأول او دمر ندر الآخر كلمنا ان هذا كان وانها نذرة المخار هل نحكم الذي ينصدر هل هو منظوط نجد عند نجولها من الضارات؟ أجواب؟ لا قد ينام ولا يسير قد يطاق المرض ولا يسير قد تتعطل خيارة في احنا سريح قد يوجد بيحام طائرات طائرات ما يمكن معه من نهول المضارفة المحدد فإذا انجد هذا كله وجاء المحرم في الوقت المحدد ويجد نوعاته فهل تأمن ان يركب معه الى جنجها في الطاغرة وذاك يصح وهو يقدر بها كل ما تحمله هذا ما هي ديات فداك الى جانب الصغار وهذه اخر الحنال يريك ان مداري من اوذا يذان من يركد الى جانب الصغار كل هذا يدل على ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تذاكر مراقه الا مال جاء الحبار للعمل ونصف عليهم مقابل ثماثة من عمل لذا ما أعلم على كل عمل أنهاء عجال الذي أعرض من أخذ النساء على المؤمنين أن الزورة لا تسمح جدا وأن شروع الاستخدام من ظلها أن تتقدمه حسب الأخذ المرقص لك فيه وأن الأخذ المرقص إن ما هو بالعجرة شهرية فإذا كان الأمر فالألك فإن الوادي التمسي على ما وقفت عليه الحكومة لأنك أنت بنفسك قد وقعت على هذا الأمر وما وقعت عليه لازمك الوفاء به فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوركو بالغسوة وقوله تعالى وأوركو بالأهد إن العهد كان مستورا ونفرح من هذا المنزل يراد به هذا الشيء وهو غي غير المرجون بالعقاد لا يجوز هذا الغرض من هو العقار حرام لماذا لماذا لان الممالك الثامنه من الممتنع الى العق ان لا يثبت هذا العقار من وجه لا به ولا بذلك ولا غيره وامكنه قد وقعت على هذا لا يجبك أن تجنب على الشر وأن لا تبيعه حتى تخلّق الزنج أو تستثمح من الزنج إذا تم حرف لا خلص يعني حق لك وقد سمعت أن الصندوق أخرج إعلاما إن تبق لأنه لا أسمح لأحدث نبيع هذا الآخر والأمر في هذا الدين إذا قال طائم إذا تجتم علينا لابد تخلّف قلنا لا يوجد شيء شيء غير الداه المجري بجانب